الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين إما بعد لا زال المصنف رحمه الله في معرض إبيانه للأحكام المتركبة على مرض النوت وهذا يستجم بطبيعة الحال أن يبين الأمراض الوخوفة وقد تقدم ديان جملة منها لكن هناك أشياء تقع وتكون عامة وأشياء تقع وتكون خاصة فما من المرض الوخوف المتعلق بالإنسان نفسه في خاصته تقدم ديانه لكن الكوارث العامة والأمور التي تنزل في البلد فتشمل أكثر أهله ونحن ذلك في الأمراض الربائية تأخذ حكم المرض المخوف ولو كان الإنسان سالم منها فلو نزلوا العياب بالله الطاعم في بلد وهو نوع من الأمراض الوذيئة التي والعياذ بالله تنتهي بصاحبها إلى الموت وقد ضينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على من قبلنا عذابا ورجا كما جعله الله عز وجل على قول فرعون وجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة فأيما إنسان مات بالطارون فإنه نوع من أنواع الشهادة فالمطعون الشهير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن وهذا النوع من الوباء ذكر بعض العلماء أنه في هذا العصر لأشبه به مرض الكوليرا أعادنا الله إياكم منه من غيره هذا النوع من المرض أقول بعض العلماء أنهم هو الطاعون إحفاج مرض إلى تحريض والرجوع إلى أهل الخضرة والأقدام فالشاهد أن هذا المرض إذا أصاب الإنسان فإنه يهلك وإذا وقع في بلد وفيه الإنسان في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل بلدا فيه الطاعون ولا يخرج من بلد فيه الطاعون فقالت صلى الله عليه وسلم إذا وقع بأرض وعنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وكان عمر رضي الله عنه لما وقع طاهم عموات وعراد دخول الشام منعى من بهذا الحديث والسبب في هذا لما ذكر العلماء أن هذا النوع من المرض إذا كان الإنسان موجودا في البلد نفسه وخرج منه وسلم ربما اعتقد أن خروجه هو الذي نتاه وهذا يؤثر في عقيدة المسلم وفي توحيده وإيمانه بالله عز وجل الذي خلق الأسفار وجعلها مؤثرة بقدرته ولو شاء الله أن لا تؤثر مما أثر ولذلك قال الظلماء إنه منع من الخروج من البلد حتى لا يعتقد المعتقد أن خروجه ينجي فيتعلق الناس بالأسلاف دون أن يتعلقوا برب الأرباب ويشركوا بين الله وبين الأسلاف إنساء الله السلامة والعافية والشريعة تحرص كل الحرص على أساس الدين وعلى العقيدة التي عليها نجاس العبد والصلاح أمره في الدين والدنيا والآخر ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة قيل المراد أن يعتقد الإنسان أن العدوى تضر بمشيها حتى أنك تجد الإنسان إذا مر على من أو على من به مرض من الأمراض المعدية يقطع ويجزي جزماً تاماً على أنه إذا صافحه أو سلم عليه أو جلس معه أنه سيضر ولا يكون عنده من التوحيد والإيمان واليقين ما يجعله يعتقد الله سبحانه وتعالى أكثر وأعظم ويجعل ذلك هو الأساس وهو قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر على أن لا يصاب بشيء فكم من أناس من بغض والديهم وكان الوالد أو الوالدة مصاب بمرض معدن وبقوا معهم سليل ومع ذلك ما أصابهم شيء لأن الله لم يرد لهم ذلك الله سبحانه وحده هو القادر على كل شيء ولذلك لما خرج القوم من بني إسراعيل خرجوا من ديارهم أم قلوفهم فقال لهم الله موت ثم أحيانهم لأنهم ظنوا أن خروجهم هو الذي ينجيهم من, من بلاء الله يجز وجل وقدره فإذا أتقد الإنسان في السبب اعتقادا مؤثرا في عقيدته فإن هذا أمر خطيط فالطاهم إذا وقع في بلد لا يجوز خروج منه وإذا كان في بلد لا يجوز الدخول لأنه إذا دخل ربما اعتقده أن دخوله هو الذي أفضل به إلى الإصابة لهذا البلاء فيه جمع بين السبب وبين المسبب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لهذه الأسلاب تأثيرا ولذلك النار تحرق ولا لما كان جبار الصماوات والأرض الذي أطف له وذلت لم يأذن لها أن تشرق إبراهيم فعلها الله ضرباً والسلام عليه الله على كل شيء قدير فهذا النوع من الأمراض الغالب فيه الهلاف وأنه إذا أصيد به الإنسان فإنه لا ينجو وإذا ثبت أنه مرض ستاك أو مهلك أو مخطوف فحين إذن قال الظلماء إذا وقع في بلد هنا ما يسمى بالغالب وطاعتة الشريعة أن الغالب كل كالمحقق وأن أحكام الشريعة تناطر بالشيء الغالب والنادر لا حكمنا الغالب في الأمراض المعبية أنها إذا وقعت في بلد تنتشر فكل من في هذا البلد الغالب من سنة الله عز وجل وبقدرته جل جلاله أن يصار بهذا بحكم المخارطة والمداخلة وبحكم الهواء الذي ينقل وهذا كله بأمر الله عز وجل وقدره إذا فدت هذا فلو وقع الطاعون في بلد في رجل أعطى بعد وقوع الطاعون تبرع لمئة أمس وماله كله يعادل مئتين أمس ومعنى أنه تبرع بنسج ماله فنصحح تبرعه في حدود الثلث لأنه حكمنا بكونه في حكم المريض مرض النوت وهذا بالنسبة لمن وقع الطاوم في بلده وغلق على الظن أنه يصاب في هذا البلاء وهكذا بالنسبة لبقية العنباط المهدكة المعدية التي يغلب على الظن أن صاحبها لا ينجو وأنها تنتشر وتفتك للجماعة وبالقرى وبالمدن إذا وقعت فيها فإنها تعتبر في حكم المرن المخوف وتأخذ أحسانا على التحصيل الذي تقدم ومن أخذها القلق ومن أخذها الطلق أي المرأة إذا أخذها القلق عند البنادة فإذا أرادت سلدة ولدها فإنها بين الموت والشياء وهذه هي أشد الساعات وقد دينا الله جل جلاله لعبده عظيم حضر أمه عليه حينما قص ما تعانيه الأم في قصة عيسى عليه السلام لعنه وردك الاختيار الله سبحانه وتعالى فإن عيسى كلمة الله وروح منه قاه إلى مريم وروح منه ومع ذلك قالت أمه يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نشي من فيه فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة فأجاءها يعني ألجأها واضطرها فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة فقالت يا, يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نشي من هذا فهذا يدل على عظم ما تعنيه فإذا كان هذا العجب الصالح الذي هو كلمة الله وروح من أها إلى مرحب وروح منه وفي الحذر الكامل التام ومع ذلك تقول أمه يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسي نسية كل مسلم يقرأ هذه الآية يتدبر ويتفكر من الذي عانسه الوالد تتجاه ولذلك جعل الله حق الأم أعظم من حق الأب وجعل صبرها على الولد أعظم من صبر الأب عليه وانك قال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من, قال, ثم من, قال, ثم من أبوك قال ابوك فراضي قلبه فجعل له الحق بعد الوالده مقررا دالا على فضلها وعظيم ما آلت تجاهها وما تجاه ولدها فاذا استفاد فان الطلق قد تنجب مراه في وقد تحمل اختلف العلماء في مسألة الحم والولادة وما بعد الولادة متى يحكم بكون المرأة في حكم الحالة الخطيرة التي لا يصح فيها تبرعها فيما زاد عن الثلث وتأخذ حكم الأحكام المتقدمة في مرض البوت بعض العلماء يقول إذا حملت المرأة ومضى على حملها ستة أشهر فإنها تدخل في حكم المريض مرضاً موض وهي بين السلامة وبين الهلاف وبين النجاح وبين الموت فإذا تمّا لحملها هذا القدر حكمنا بكونها في حكم المريض مرضاً موض فائدة هذا القول أنها لو حملت وبعد ستة أشهر من حملها في تمام الحمل عفوا يشخص مثلا 100000 او تضرعت ب 100000 وهذه ال 100000 تعادل مالها كله او تعادل السلمان او تعادل ما هو اكثر من الثلث فإذا قلنا انها في حكم المريض مرض الموت نرد هذه العطيه الى الصلف انها وتكون في حكم المريض مرض الموت و إن قلنا إنها ليست في حكم مريض مرضى الموت صحت ونفذت ونظرت برها القول الثاني يقول ليست العبرة بتمام الحم ستة أشهر وإنما العبرة بابتداء الطلب وهذا القول هو الذي يختار جمع من المحققين ومهم الإمام المقدامة رحمه الله وغيره وصححه وبيّنوا أنه هو الأولى بالحواب إن شاء الله تعالى أن العبرة ليست الحم إنما العبرة بحال الولادة إذا أخذها الطلق فإذا اتدع معها الطلق فإنه حين عيد بكونها في حكم المريض مرضا مصدر وأنها في هذا الحالي الخالف وضخف أو أعطت ووهبت فحكمها حكم المريض مرضا مصدر وهذا الطلق هو الراجح إن شاء الله تعالى إن العبرة بحال الولادة وعلى هذا درجة المصنف رحمه الله إذا وضعت الولد وتم طنق بقية المشينة ولم تكتمل ولادتها فإن تكون في حكم المريض مرضا مرضا لأن الأمر مخوف في هذه الحالة كذلك أيضا إذا فاضها نجيف بعد المنادة وكان نزيفا خطيرا الشعلي عليه هلاكها تكون في حكم المريض مرضا موت وهذا نفس عليه من قدام رحمه الله وغيره من الأئمة وضينوا أن المرأة إذا وضعت ولدها وتعرضت من الوضع إلى أمور يخشى معها على نفسها فإنها تكون في حكم المريض مرض الموت قال رحم الله ومن أخذها الطلق لا يلزم تضرعه لوارثا بشيء لا يلزم تضرع هؤلاء لوارثه بشيء هناك شكمان الشكم الأول متعلق بالوصية والشكم الثاني متعلق بالعطية أما الشكم الذي يتعلق بالوصية إذا قلت إن هذه الأشوال يكون الإنسان فيها في شكم المريض مرض الموت فإنه تسري عليه أحكام الوصية ثلاث صش وصيته لوارث فلو وصلت المرأة في هذه الحالة لبيتها الوارثة فإنه لا, يصح لا تصح وصيتها اتداعا وإنما توقف على إجازة الوارثة كما سيأتي والثبت في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالوصية ثم نسخ هذا الشكم بعد نزول آيات المواريد فآطى الله جل جلاله بكل ذي حقاً حقه من التركة فتولى قصرتها من فوق سبع سماوات وضيّن مصيب البني والبنات وغيرهم من ساعر القرابات فأعطى كل ذي حقاً حقه من التركة وفصل في حكم ما يترك الإنسان من بعد موته من المال بعد بيان المواريس صلى الله عليه وسلم انه لا وصية للوارث فمنع من الوصيه للوارث واجاز الوصيه لغير الوارث فدل هذا على ان الانسان إذا كان كتب وصية او عاهد الوصيه باشخاص من حلوان هذه وفي الوصيه اعط ابي فلانا كذا وكذا او زوج ولدي ب 50 الف أو بعشرة آلاف أو وثيين ألف ونحن لهذه وصية وخفوا بهذه الوصية فلا يفتح أن نعطى من المال شيئا إلا إلى أجاز الورقة كما سيأتي وقال لبصية الورقة هل تجيزون وصية أبيكم قالوا نعم فتمذل وصية فسيأتي إن شاء الله فاستهاد هذه أو زيان كلام الظلماء رحمه الله وهل الوصية باطلة في أصبها أم انها موقوفة إذا قلنا أنها باطلة لها شكم وإذا قلنا أنها موقوفة على إجازة الورثة لها شكم ثاني بينا رحمه الله أنه لا يصح يصاعه كل من كان مريضا بهذه الأمراض المخوفة او هذه الشالات المخوفة لا يصحه تبرعه في منذاز عن كرث ولا تصح وصيته دواره ويتلخص مما سبق أن هناك أمراضا وهناك أشوالا فالأمراض تقدم أنه يرد إلى أهل الخبرة والأطباء الطول فيها الطول فيها ونفعل الأطباء ما هي الأمراض المصوفة ويسأل كل طبيب في تخصصه الذي عرف ضبطه فيه وإمامه به وأنا بالنسبة للأشوال فقد ذكر المصنف منها حالة الطاعمة ويلتحق في هذه الحالة أحوال في نفائل منها مسألة إلتحام الفرسين وتقابل المتقاتلين فإذا وقع القتال بين المسلمين والكاثرين وتقابل الفرسان والتحم الجيشان فإذا اتدأ القتال يحكم على أهل المعركة من المسلمين أنهم في حكم المريض مرضا موتا لا تطح رسيتهم بوارد ولا تنخذ عطيتهم فيما زاد عن الضر لأن هذه الحالة الغال فيها أبا من وقل وقلنا أن يخذ إنسانا منها سالمان في حكم ذلك من كان محكوما عليه بالقتل رجل قتل رجلا ظنما وعزوانا ففكم بالقصاص عليه وإذا فكم عليه بالقصاص أريد تنفيذه ومضى الحكم يعني نفل تمنى الحكم ثبتا إلى الطاضي به فمذهب طائفة من الظلماء أنه في حكم المريض مرضا موثي لا يصح تبرعه فيما ذهب عن الثلث ولا تفشح وصييته بوالد كذلك أيضا في هذه حكم هذه المسألة أحوان الخوف التي تقع في وسائل النقل فمثلا ركوب البحر ذكرنا رحمه الله في قديم ركوب البحر فإذا كان البحر ساكنا فلا الشام والغالب السلامة وأما إذا هذا البحر ومات وجاءت تريح عاصف وأصلح في حال الخوف والقرب فإنه حينئذ يحقن بكونهم في حكم المريض مرض موت فلو أن شخصا في تلك الحالة قال نالي كله في سبيل الله أو أصيت بمالي كله في سبيل الله أو أصيت بمالي إلى فنان أو أعطيت ولدي فنان فحينئذ دايا صحر تصرفه بالعطية في من عن الثلث ولا تصح وصيته بالمال هذا إذا كان البحر في حالة الخوف والهيجان كذلك أيضا من الأحوال التي تلتح فالآن فيما لو إذا تعرض المركوب في طائرة أو سيارة أو قطار تعرض إلى حالة من حالات الخوف وحالات الهلاف الغالدة فإنها تلتحك لما ذكرهم الغلماء رحمهم الله في القديم من كون الإنسان لحكم المريض مرضى المرض بقي السؤال عن مسائل الطعم والجروح والحوادث التي تقع الآن فقد يصلم الإنسان في سيارة وتصلمهم سيارة ويعني تستنفد مقاتلة أو مثلا يطعم أو يضرب بطلق النار يستنفد مقاتلة بشيء يغلب على الظن أنه ميت فما حكم مثل هذا ينقسم مثل هذا إلى قسمين هذا اعتبار قول وطوله وعدم اعتباره فإن كانت الطلق أو الإصابة لم تجهد عقله لحيث عنده التقديد وعنده الشعور فإنه في نايد تصرفه على التسليل المركب ويقوم في حكم المريض مرضى الموت يعني عندنا مسألة مثلت ثانية مسألة أولى هل معتبر وصاياه والمسألة الثانية هل هو في حكم المريض مرضى الموت فاعتبار وصيته اعتبار وخيته موقوف على كونه عاقلا وأن هذه الإصابة لن تذهب عقلا الآن مثلا الحوالي في السيارات قد تذهب من شاء الله ستناوها في بعض إصاباتها عقل الإنسان وتمييزه وإدراكه وشينئذ لا يصح تصرفه فأما إذا كان عنده الإدراك وعقل وشعوره نعى فإنه يحكم بصشة وصيته ولكن يسري عليها ما يسري على وصية المريض وكذلك عضيةه تصيح ويكون حكم حكم عضية المريض مرضى الموت هذا إذا كانت, كانت حاذة أو بصادة قد افتر فيه أثراً الغالب أنه يموت أما الدليل على كوننا نحكم لأن وصية وعهله صحيح وتصرفه صحيح مع أنه غالبه أنه سيهلك وسيموت فالدليل على ذلك أثر عمر بن خطاب رضو الله عنه في الصحيح أنه لم ناطعانه أبو رؤية المجوسية لعيانه الله وحمل إلى بيته جاء من يعالجه ويداويه وأمر بسقيه اللذن فصرض اللذن مع الجرح فعلم أنه ميت فلما علم ذلك وصار رضي الله عنه وارضاه وعلم الصحابة بوفيته فدل هذا على أن الطعن أو الإصابة أو الحادث إصابة الحادث إذا كان الغالب أن تهلك الإنسان لكن شعوره معه لكن شعوره معه وإدراكه معه فإنه يفكم بصحة تصرفاته لكن تبقى في حكم تصرفات المريض مرضاً أما لو أنه غير فأصفح يخلط إذن ما يقع عنه صلى الله عليه وسلم هذه قد تدهد العقل قد تأتي معها نزيف الدماء أو نحن ذلك عاد الله إياكم من ذلك وكله ويصفح أن الإنسان خلف عدم ضد فمثل هذا لا يصح تصرفه ويعتبر لحكم مجنون ويفجر عليه ولا تصح منه هبة مبتة يعني ما نحكم بصحة في بديه ولو قدمنا فصدقوا أعطوا الفقراء أعطوا المساكين والأطباء يقولون إن هذه الأصابة قد أكثر في عقله وأصلح لا يميد فإنه قد تقدم معنا أن المسنون مستور عليه وأنه لا ينفذ كبرعه وحينئذ ينتقل النال كله للورثة هذا من نسبة الأصابات لكن إذا كانت الأصابة خطيرا والغالب أن صاحبه يهلك فإما تكون في حكم مرض النص بلا إشكان عند العلماء رحمه الله قال رحمه الله تعالى ولا بما فوق الثلث ولا تصح عطيته بما فوق الثلث فإذا كان عنده ثلاثمائة ألف وأصابته هذه الأمراض النخوفة أو تعرض لهذه الحالات التي نحكم فيها بفني بحكم مريض مرض الموت فإنه لا ينفل تبرعه في من ذال عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسعى جبري الله عنه لما قال أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبشرفيه قال لا قال فبالنسي قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث تخير زينه صلى الله لا لا لا على أنه لا حظ حظنه في زاد عن الثلث وأنه لا يجز له أن يجاوز هذا الثلث إلزاناً لكن لو ربيع الورثة وطابع خلاطرهم بذلك فحين يدل لا إشكال لأن الحق لهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أنوالكم فكل عقية أعطاها مرضه مرض مصوف فإن لنا ننظر في ونسبتها محسنان والتلك فإن عادلت ثلث ماله أو أقل صحت ونفدت وإن كانت سوق ذلك فإنها تصح في الثلث ويبقى ما زاد على الثلث موقوفا على إجازة الورثة نعم. إلا بإجازة الورثة لما المعد منه إلا بإجازة الورثة اثناء أي إلا إذا أجاز الورثة ما جاد عن السبب وقد جاء ذلك مرفوعا في الأثر إلا أن يجيز ذلك الورثة فإذا أجاز الورثة يجيزون أمرين الأمر الأول أن يجيز وصيته للوالف فلو أنه قال أعطوا ولدي محمد مئة من تركتي وصى بها أن ومئة آلت من تركته بعد موضوع هذه الوصية لكن محمد وارث فحينئذ نقول لا يججره أن يوصل وارث ثم نسأل البقية الورثة هل تجيزون وصيته لأخيكم قالوا نعم أجدنا وصية أبينا لأخينا فحينئذ تنبي وهل تعتبر كما ذكرنا إن شاء الله سيأتي تصيل بإكتاب وصايا هل تعتبر ابتباع عضية مبتدأة او تعتبر عضية ناضية كانت موقوفة ثم نفدت وتفصيل في ذلك تنبني عليه الهروض تأتي بيانها إن شاء الله وإن عوضيك طهيح إن مات منهم هذا شخص إن مات من الطاعون لكن لو أنه جاء الطاعون في بلد وأوصى أعطى 300 ألف في شبيل الخير ثم قبضت هذه 300 ألف وهي تعادل مالا يعني فوق السلو ثم ارتفع عن بلده ومات بعد ارتفاعه بسرعه بشاره بشبب ثاني فإن عطيته صحيحة لأن اعتبار الطاعون مبني على الظالم فإذا زال الطاعون وقت فاعتحققنا أن ذلك الظلم قد ظان خطأه ولا نحكم بأنه بظنة كونه في حكم المريض مرضا منه لأنه سلم وتدين أنه من الناجين مع أم سنة الله عز وجل أنه قليل من ينسلم ومن ينزل لكن الله جعله من القليل فلما خلطا من ينجو ومن لا ينجو ذلك العلم الغيب الذي لا يعلم الله سبحانه وتعالى بقينا في حكم الغالب أنه لا ينجو وقلنا لا يجزو في فقفه فإن ارتفع الطاعون وسلم منهم ثم مات بثبت آخر كحارف سيارة أو مات بثكثة قلبية أو مات بمرض آخر فحينئذ نصحح عطيته حينما أعطى وهو في حال الغالب وأنه يهلك لكنه لما ارتفع هذا الحال ولم يسرس بسوء لن يكن له أي تأثير على عطيه تنفذ 300 ألف وتطح حطيثه لأنه أعطاها وتدين أنه في حكم الثاني وما في حكم النبي إناك منه هذا شرط يشترق أن يقوم أن يقع الموت بهذا السبب الغالب تأثيره لا. وإن عوفيه كصحيح وإن عوفيه فكصحيحه فكصحيحه إن من السلم ومن الثالث وإنما تقدم من الأمراض أن نخوفها عوفي منه وشفي منه تماما فإن عطيته التي أعطاها تكون صحيحا طيب ما شائدة الحكم بكونه في حكم المريض مرضا موت شيئا يعطي أننا إذا كان معه مرض وقدر الله يخشى منها الهلاف نوقف العطية ونقول لصاحب العطية تنسبه فإن مات من هذا المرض فليس لك ما زاد عن الفر لأن هناك إخطاق للورقة ولك شريك مستحق فلا يجد أن تنفرد بهذه العطية كاملة مدى أنه زائد عن الفر وإن لم يمت فحقه فيأتيك في فأخذ العطية كاملة وبناء على ذلك الأمراض المخبوفة إذا كان الإنسان مصاب بها لا نحجر فلا مالك وننع تصرفاتي فيما داد عن الثرف لأن الغالب أنه يهلك في هذه الأمراض المخوفة فإن شفي من هذا المرض المخوف وسلمه الله عز وجل منه فإننا نحكم بكونه في حكم الصحيص أضيطه نافدة وما يقير بالثرف فيما كان منهباته وصدقاته وأضاياته قال رحمه الله تعالى ومن انتدى مرضه بجدام أو تل أو فارج ولم يقطعه بفراس فمن كل له والعكس بالعكس قال رحمه الله ومن انتدى مرضه بجدام أو تل أو فارج هذه الأمراض صاحبها على حالته إما أن تقعده عن الفراش فتمنعه من الخروج وتمنعه من أموره فحينئذ لا إشكال أنه في حكم المريض مرغم موت وأما إذا كان يذهب ويأتي ويقوي أموره ويفعل ما يجعله الصحيح لأنها تؤثر في صحتي بعض الشيء فهذا لا تأثير له فعطيته نافدة وحكمه حكم الصحيح إذن الحضرة في هذه الأمران ما ذكرت من الثالث والجدان فإن هذه الأمراض كلها إذا لم تأخص صاحبها ولم تحبثوا في بيته فإنها لا تؤثر مثل الهرم وكبر السن فالكبير في سنه يضعف في في أشواله ويضعف في أموره ولا يستطيع أن يقوم مصالحه كما يقضيها من هو الشاب جل فحينئذ لا نقول إن من مرض إن من يتعبه في حكم المريض مرضاً الموت ولا يصحف في منذ عام ثلث بل إنه عامل عمرض الصحيح فالأمراض كذلك فمن كان معه هذه الأمراض الثالث والجلام من صلى الله عليه وسلم ولم تقعد فإنه يكون في حكم الصحيح لكن إذا أقعدتها أزنك الكراش في المنات فإنه وامتدت إلى الموت فإنها تعتبر يعتبر صاحبها في حكم المريض مرضاً الموت منذ عام أقعدتها لأنه أدخل المستشهر من رجل المستشهر حتى ترفعه الله فإن كانت عطيته قبل دخوله وكان يذهب ويقضي مصارحه قبل الدخول مع أنه قرر الله أقدامه مصار في هذا المرض قرر أقدامه مصار في دجاية محرمة فأعطى عطية وهو يذهب ويأتي ويقوم لمصارحه فأعطى عطية ثم بعد ذلك بعش حسرة أقعدت عن الفراس فأعطى عطية فالعجرة في عضية الثانية بالثلث وأن عضية الأولى فإنها ناضية ثامية نعم ولم يقطعه بفراش وهكذا بالنسبة للحرم وكبير السن إذا أقعده هرمه ولزم الفراش فإنه ينشح تصففه في, في الثلث ثم عدود فيكون شكمه شكم مريض مرض موضوع نعم ولم يقطعه بفراش ومن كل ماله والأفل بالأفل فمن كل ما به أي إلى من تد مرضه ولم يقطعه بفراش يعني ما أقعده عكسه من أقعده على فراش فإنه يوجد الشكم بكونه في الشكم المريض مرض الموت إذا انتد به ومات بسبب ذلك المرض مات. ويعتبر الثلث عند موته إذا ثبت ما تقدم أن الحبر أو شيء بشالة موجد لشكمنا بكون إنسان في حكم نريض مرض ضمنه وبينا الأمراض والأحوال التي توجد الحكم على الشخص لذلك ثانيا ما الذي يترقب على هذا الحكم أنه لا يصح تضرعه بمزاد عن الثلث ولا تصحصيته لوائد يبقى السؤال هذا الثلث هل العضوة فيه للوقت الذي وصع أو أعطى فيه أن العبرة فيه بوقت العطية أن العبرة فيه بوقت الموت وفائد هذا الخلاف وحل هذا السؤال بالإجابة عليه أنه ربما يكون الشخص مثلا عنده مئة ألف ريال فيوصي بهذه مئة ألف ريال في أول محرم وهو مريض بمرض الموت إذا كان مريضا مرضا مرضا أصابه المرض في أول محرّض وأعطى مئة ألف جبة أو عضية أو صدقة نرشكم نقول نرشكم مريض مرضا مرض ثلاثين ينفل إلا ثلاثين هذا من حيث الأصب لكن في توفي في خمسة عشر محرّض قبل وفاته في فوصي وارده وفوارد 200 ألف فأصبح مجموع تركتنا عند الوفاة 300 ألف وأصول عند العطية 100 ألف فهل العبرة بوقت العطية أن العبرة بوقت الموت العبرة بالموت فإن كان الوقت الذي ماس فيه تآذل عقليته الثلث فما دون صحيح. ولو كانت قبل أكثر والعكس للعكس فلو أنه أعطى مئة دخل المستشفى المغرب في بداية الحظة وحكم الأطباء أن هذا المرض المرض المخوف وأنه لا ينجوه إلا إذا شاء الله سكان وما أدخل النصف كانت تريخته تعادل ثلاث مئة ألف قال لأولاده هذه مئة ألف ريال في المساجد واجعلوها في السبر الخير والدري فإذا وصيته بحجوب الثلاث لا إشكال فيه والمئة ألف تعادل الثلاث من الثلاث مئة ألف مما مرض وادخل النصف الشراء احتاب إلى علاجه مئة ألف فأصلحت فركته ناقصة لما توفي في منفصة محرم أو بفركته مئتانا فهل العبرة بوقت ما أوصى وما أعطى وتصدق ووهب أم العبرة بوقت النوت فذينا رحم الله أن العبرة للوقت الثاني وهو الأخير وأننا لا ننظر إليه قبل ذلك فقرا ولا غنا وأم العبرة بوقت النوت فإن كان المال الذي وصى به أو أعطاه معادلا للثلث إذا لقد حكمنا بكونه صحيحا وإن نقص أو زاد على التصليل ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوطية ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوطية شرع غذيان الأمور التي يفرق فيها بين الوطية والعطية الحقيقة هذا الباب ذات تصرفات المريض هو وقف بين العطية وبين الوصية ولذلك في تداخل أحكام الوصية والعطية احتاج المصنف إلى بيان الأمور التي يفرق بين الوصية والعطية فقال رحم الله يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية الوصية عهد من الميت لورثته أو لمن مقيم على وصيته من بعد موته فهي إثناث مما بعد الموت إذا مثل فابنوا لي مسجدا أوفروا بئرا صدقة عني أوفعلوا مبهما كذا وكذا من الأمور التي يرجو بها الثواب والأجر بعد موتين هذه الوصية إذا, إذا وقعت من الإنسان بعقية او بالمال فإن كانت من شخص واحد سبع اشتار لكن لو أنه أعطى ثلاثه اشخاص اعطا محمدا وزيدا وعمرا اعطى محمدا 100000 ريال ثم اعطى زيدا 100000 ريال ثم وصى وصى لمحمد ب100000 ثم بعد يوم وصى لزيد ثم بعد يوم وصى ب100000 هذه 300000 ريال ارصابه وكانت كايسته بمجموع 700000 ريال إذن هي في حدود الثلث ولا أشكال لكن عندما موته أصحى تلكتنا ذا 400 ألف ريال نقصه تعادل الثلث أو نقصك عن الثلث فمن الشكر ننظر إلى المام الذي خلفه عند موته ونأخذ ثلثا ونقصمه أسلاحا لمحمد الثلث ولزيد النفله ولعمل النفله ننظر نسبة ما وصى به بكل واحد ونسوي بينهم نسوي بين المتقدم وبين المتأخذ فعلى هذا الوصية يشرح فيها بين الأرصية ما ننظر متى وصى لزيد ومتى وصى لمحمد محمد متقدم ثم بعده زيد ثم بعده عمر في الوصية لا تنظر إلى تاريخ المتقد... تاريخ تتقدم من هو مقدم وتأخر من هو مؤخر يجتمع الكل عند الموت لأن الوفية في الأصر لا ينتقل لاستحقاق فيها إلا بعد موت الشر فهي مسندة ما بعد الموت فما قبل الموت يكون قدم هذا أو أخر هذا لا تأثيرنا لأنهم عند الموت اشترثوا جميعا في قولهم موصا إليه فأصلحوا على حد سواء لكن في العطية لا. في العطية عكس الوصية لثان لو أن الذي حدث في الوصية حدث في العطل ففي الوصية قال إذا أنا مث فأعطو محمدا مئة وبعد يوم قال إذا أنا مث فأعطو جيدا مئة وقال لعمر مثل ذلك لكن في العطية جاء قبل وفاته أو في مرض الموت وقال يا محمد خذ 100 ألف مين مالي خذ因為 هذا حال ما أعلم إذا بعد المواجر فالصبر أعطو المحمد 100 ألف مين ثم بعد هذا الحرام وقع في أول النهار بعد شاعة دخل عليه زيد فقال أعطوا زيدا أيضا 100 ألف مين ثم بعد شاعة دخل عليه عمر فقال أيضا أعطوا عمر 100 ألف مين فهذه عطية وقعت لثلاثة أشخاص ولكنها لن تقع في وقت واحد فحينئذ يقدم المقدم ويؤخر المؤخر فلو أنه كان في وقت قوله تعادل ثلاثمائة ثم تأخروا في القفل ومن يقبضوها حتى أصفح ماله مثلا ثلاثمائة ألف لا أصلحنا بثلاث مئة ثالث تعطي كل واحد منهم مئة ألف أصلح الثلث مئة ألف فهل تقصم الثلث بينهم الجواب لا في العطية نبدأ بالمقدم أول من أعطاه فحينئذ يعطى المئة ألف وأما الآخران فما شئ لهم لأنه زائد من الثلث هذا بالنسبة في مسألة التسرية في العطية وتسرية في الوصية والمفاضلة في العطية نعم, نعم. السبب في هذا أن الموجب يسمى العلماء السبب الموجب والسبر مختلف في الوصية وفي العطية العطية تلزم بالقبل فإذا وعقدها معتبر فإذا قال فعطيتك مئة قال قبل ثم العقد فالعقد الأول مقدم على العقد الثاني بمعنى أن العطية الأولى والعجة بها مقدمة على العجاء الثانية وهكذا الثانية بالمسيطة بالثالث بخلاف الوصية الوصية موقفة على المنص فإذا كان الإنسان حيا فإنه لا يكون لأحد فهؤلاء الثلاثة كانوا كلهم في حال خياتي ولو بعد قبل موته بلحظة قبل موته بلحظة اشترك الثلاثة كلهم في كون الموصل إليه فهم جميع مشتركون في خلاف العطية العطية ما تنفذر الموت العطية مباشرة لأنه لم يعلق على موت ولم يعلق على شرط وعلى هذا فإنه يقدم في العطية الأول فالأول وأما في الورسية فيسوى بينهم ويشرف على خلافهم من العناة في قضية التشريخ بعدما يقول على قدر حفته يعني ينظر نصبه المبلغ الذي أعطاه مع شركائه مثل ما ذكرنا إذا كانوا متساويين في المبالغ يعطى كل واحد منهم الشدث إذا كانوا ثلاثة ثلثة ثلثة وأما إذا كان أحدهم أعطاه مئتين ألف والثاني أعطاه خمسين ألف والثالث أعطاه خمسين, خمسين فيقسم على أربعها نعطي الأول تهنين منها وهو النفس ونعطي الثاني الرضع نصف ثلثة ونعطى الثاني ربعا ثلث ونعطى الثالث ربعا ثلث هذا إذا كان يعني يفاضا ضيما فقال أعطوا محمدا مثلا 500 ألف وأعطوا زيدا 250 وأعطوا عمرا 250 فحين إذا نشت للـ 500 أو 250 للآخرين نشت النفس المجموح مليون أعطيته مليون وهو ترك مثلا قدرا لا يعازل مثلا ثلثه المليون ثلث مثلا نصف مليون إذا كان قد أعطى مسمدًا 500 وآطى زيزًا 250 وعمرًا 250 يصبح إذا كان ثلث يعادل 500 ألف 250 لمحمد و125 بكل واحد من الآخرين هذا بالنسبة لقسمة عند ال المفاضلة في العطايا وفي الوصايا إذا ضافت عن سبس فقد تقدم في النجس الماضي أن الوصية تخالف العطية في جملة من المسائل وذكرنا بعض هذه المسائل التي اشار إليها المصنف رحيم الله ثم شرع في دياني مسألة من هذه المسائل التي تخالف فيها الوصية العطية وهي أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوفية فلو أن مريضا مرضا موت أعطى عطية وقبلها أن نعطى وحكم بلزومها فإنه لا يملك المريض الرجوع فيها ولا يحق للورثة أن يطالب المعطى بما أعطاه مورثهم لأنها أصلحت لازمة وحينئذ تكون ملكا الذي أعطي فلو أعطاه قيارة مثلا أو أعطاه أرضا أو أعطاه نقودا وحكم برجوم عطية فإنه حينئذ لا يملك صاحب العطية في الرجوع فيها وهكذا ورثته ليس بحقهم أن يطالبوا بنقض هذه العطية أرب المالي إلى إليهم وقوله رحمه الله ولم يكن رجوع فيها أي دخل في الوصية فإن الوصية من حقك أن تذبب فيها وتغير فيها لأن الوصية تصرف لما بعد الموت وحينئذ من حقك أن تغير في هذا التصرف وقد وسع الله على عباده في تغيير الوصية لو كانت الروسية لا يملك الإنسان الغجوع فيها لحصل في ذلك من الضرر والمكافي على العداد شيء كثير فقد يوصل الإنسان بشيء بناء على أن أولاده صغار ثم يتغير حالة يصلح أولاده كبارا وقد يوطي بشخص يعرفه بالأمانة والديانة والاستقامة والصلاة وحسن النظر في الأمور ثم تغير حاله فتكبر شلمه أو تأتيه ظروف تغير من حاله بحيث يكون من الصالح لورثته من بعده وجليته ألا يجيه مثل هذا وضماء على ذلك وشأ الله عز وجل على عذابه في الروفية وجعل لهم حق الرجوع فيها والتغيير والتدين وبذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله إن الله رحم العبادة بجواز تغيير في الوصية فلولا أنه يفكم بالجواز لما أقبل أحد على الوصية خوف من أنه يذنب بشيء لا يملك الرجوع فيه من بعد تشاهد أن الوصية والعطية بينهما خلاف فالعطية لا يملك الرجوع فيها والوصية يملك الرجوع فيها ولا شك أن الإذام بالعطية مستقيم مع مقاسب الشريعة العامة وعصولها التي تعتبر العقية بمصالحها المترتبة عليها بخلاف الوصية فإن الحكم يختلف فيها ولذلك جاز الرجوع فيها ثم الأمر الثاني أن الوصية معلقة على الموت والتصرف فيها بعد الموت ما ذكرنا فأنت لست مجمع شيء ما دام وتكون في فسحة منها ما دام أنه لم يقع الموت من حقك أن تغير وتبدل وتقدم وتؤخر فلا حرز عليك في ذلك نعني فمثلا لو أنه وصى أن يعطى ربع ماله إلى قريب ثم نظرة هذا القريب فوجد أموره قد تحسن كان فقيرا حينما كتب الوصيل وكان محتاجا حينما كتبت رغو الوصية ثم بعد سنة أو سنتين من وصية موجودة تغير حال هذا القريب فأطلح أغنى حتى من الموصي لحين إذن يتدارك الموصي ويندر من هو أحوش منه ما كان ورقته وذريته أحوش فيضفل الوصية ولا يوصي لأحد ويضفل مالة لورثته لأنه يرى في ذلك أنه أعظم لأجله وأحسن عاصبة لذريته وولده فالوطية من حقهم يبدل فيها ويضيف ويقدم ويأخر كما ذكرنا لوجود من الصالح المترفدة على هذا التغيير ولأن الناس بحادث إليه توصع الله على عباده في ذلك ويعتبر القبول لها عند وجودها ويعتبر القبول للعقية عند وجودها فإذا قال له أعطيتك سيارتي أعطيتك أرضي أعطيتك مئة كان دون في مرض وفق قال قدل فإنه إذا قال قدل ثم تفطيغ بإيجابها وقبولها وحينئذ يكون له ما أعطي لأنه قدل في حياة المعطي فلابد أن تكون حين العطية بخلاف الوصيل الوصيل ممكن أن يتأخر قبولها إلى ما بعد الموت لأن ذي الأصل هي مصندة ومضاعة والتصرف فيها معتبر بعد الموت اوقي كل عقد من هذين العقدين حقا نعم ويسقط الملك الى يسقط الملك للمعطى اذا تمين عوض تمين عوض انكمل اي اذا قبل اي اذا قبل فانه يسقط الملك حينئذ واما لم يقبل فحينئذ تلغى العقده لانه متوقفه على قبول الموقه هناك ويؤكد ذلك ذلك والوصية بخلاف ذلك أنها ضد العطية في الأحكام التي ذكرت وبناء على ذلك لا تكون العطية لا تكون الوصية كالعطية فيسوى بين المتقدم والمتأخذ في الوصية ولكن يراعى الأقدم كالأقدم في العطية ولا يلل في العرقية ويندك الرجوع في الوصية وهذا بقية الإحكام التي ذكرها, التي ذكرها رحمه الله سابقكم الله صبيبة الشيخ وجزاكم خير الجزال صبيبة الشيخ بناء على أن الإقاذ من الأموال فهل من أعتق عبيده يرد هذا العزق إلى الثلث أم أن العزق أقوى سابقكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير حلوك الله وعلى آله وصحبه من الولا من بعد فالرقابتكم من الأموال وإذا وصى يجزأ عبيده ويقرأ بينهم وينظر حصة التلس من يقرأ بينهم وهذا فيه قضاء من الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي آتق عبيده ولا نال عنده غيرهم فدعه النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثا وأعتق الثلث ورد الثلثين وأقرع بينهم فمن خرجت قرعته أتى ومن لم تخرج قرعته فإنه لا يسح ويسطط لأن المان الذي أعتق منه هذا الصيد ليس منخ له لأن الزائد عن الثلث يسح من ورثه فإذا أعتق فإذا ما زاد عن الثلث من عبيده ومواليه فإنه قد أعتق فيما لغيره كما لو أعتق عبد غيره وموالا غيره فإنه لا يسح بعشه الله تعالى أسابكم الله قلنا في الشيخ هل يجوز أن نبع صدقة جارية للوالد من الثلثة قبل تقسيمها دون رضا الورفة أسابكم الله هذه مسألة مهمة وهي أن بعض الورفة تغلبهم العاقب ويحديثون في تصرفاتهم بعد وفاة الليل أمورا غير شرية ومن ذلك أنهم يخطرون من المال ويسلفون منه بلية صالحة على سبيل الإحسان إلى الليل وهذا لا يجز إلا بإذن الورقة المال للورقة وينضغي استئذان الورقة فإذا أذن الجميع وكان السرء الذي صرفوه مشروحا وأذن الله به فإنه لا اشتاب في جوازه واعتباره وتكون عطية من الورف وذرع لهم لوالديه أما أن يأتي شخص ويأخذ من تركة الشخص مالا فيقول نعطيه بطلاب العلم نعطيه للفقراء نعطيه للمساكين ننفقه في بناء المساجد دون استئدان من الورفة فهذا غير الصحيح ولا يلذم مثل هذا يرد المال الى اهليه وهم الورثة ويستأذنون ولا ينفذ هذا التصرف لان مالكه الحقيقي لم يأذن به ولا يحي ماله لنسم الا بطيبة نفسه واذا وقع الشيء بين الورثة الاتفاق منهم ان يبنوا مسجدا او يسبلوا على والده من مما الضر والخيرات فهذا من ذر الوالدين أن يضع الله فيه البركة للميت فليه ذرية في مالهم من يتيمهم ومبوتهم لكن هنا مسألة نشد أن ننبه عليها وهي أن بعض الإخوة يخرج أخواته ويخرج أقربائه بالصدقة سيأتي مثلا عند قسمة المال ويقول يا إخواني نريد أن نخذ 200 عن والده أو نريد أن كذا وكذا عن والدنا طبعا ما في أحد لو قلوا عن والدي أو والدتي قد يسحي ويمجامل وهذا الحياء المجاملة يقضي أنه قد نزع منها المال بدون نفسه منه فعلى كل أخ كبير أو وصيب قائم على ما أن يتقى الله عز وجل في حقوق الورثة والذي أوصي به كالآن أنه أول شيء ننظر إلى حال الورثة قد تكون هناك الأخت المديونة أن يخصر وقد تكون عندها ظروف لأولادها وأفصالها أحوج لإي صدقة وصرف هذا المال إليهم أفضل من إعطائهم لإي غريب وترك مال أبيهم وأميهم لهم لجد الأولاد لهم يكون أجره للوالد الذي ترك أعظم من صدقة للغريب وهذا أمر ما ينذكر كبير يعني العادقة تغلب على الناس يعني البعض يقول لا نتصدق به كيف نترك لأولاده فأنهم يظنون أن المال لو بقي للأولاد فأنه لا إجر فيه بالأكل بقاء المال لإخوانك وأخواتك من والدك ووالدتك أعظم أجرا للوالد من الصدقة به لأنه صدقة من الوالد على فلدة كبيره وأنا قريبه خاصة إذا كانت الأخت معشرة أو مجتاجة أو أولادها بحاجة او هناك من زوجها محتاج وتريد ان تتجمم معه وتريد ان تحسن اليه وتريد ان تصد خلطه وتفقيه حاجته فهذا امر ينضغ التنبه له بعض الخطباء والألمة ان يدهم الناس على هذه الامور لان انتقع مظالم كثيرة حاصة في مراث النساء ويحاجن النساء لأنهم قد يخذون بالبنت من الأخص والبنت من الضرهية والأفصال من هو أشهد إلى ما الموزفه فعلى هذا ينضغ التنبيه عليه هو بيان أنه اللاجب عن الوطن ومن يقوم على توزيع التاركة أن لا يشهد ما هو الحل الأمثل الحل الأمثل أننا نقول هذا المام تركه والدنا ومن أراد منكم أن يتصدق فليتصدق الصدقة الخفية التي هي أقرب للتقوى وأعظم من الأجر يمضي كل شخص يناره يتصدق به على والدي يا إخواني هذا ما ترصه لكم أبوكم فلا تنسوا فضل الوالد عليكم تصدقوا أو أذكروا والدكم بالصدقة لأن مشرع التصدق على ابنه كما بحديثة صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تصدق الابن على أبيه غيبا دون أن يعلم إخوانه ودون أن يطلع على أنه أخرج من نال أبيه أو الوالد أو الوالدة ناله فهذا أتقى لله وأطرب رقاعة الله عز وجل وأعظم أتقى وينبغي تقديم الأقارب على غيرهم فهؤلاء الصدقة عليهم أعظم والثواب فيهم أتم وأطمم والله تتانى أسهل ربطان الله الشيخ هل هناك أي فضل أو فوال خاف من صلاة ذاته الحجر صلاة أفاركم الله أستاذت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في داخل البيت فإن تيسر للإنسان أن يصلي في داخل البيت فقد صحى عبر رسول الله وفعل ذلك وفيه تأثم السنة وإن تعذر عليه وصلى في الحجر فهذا نوع من التأثم والاقتداء وله فضل بالاهتداء برسول الله عليه والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل البيت فمنعها وأمرها أن تصلي في الحجرة وجعل الحجرة من البيت كما ثبت في الحديث الصحيح عن القدر الذي تركت ما بين ثلاثة أذرع زيادة فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الصلاةها في داخل الحجر في الصلاةها في البيت وقلنا أن الإنسان يسمح له تأثي لأن النساء صلى داخل البيت لأنه تيفصر له ذلك فإن لم يتيفصر لك فعائشة لم يتيفصر لها لأن ذكر عدة علم منها أنه يقع مباهمة الرجال للنساء داخل البيت فإذا كان البيت مفتوحا فالأفضل أن يترك حجر للنساء لأن في نجال للعجال يترك من الحجر للنساء كما فعل النساء مع عائشة لك إذا قفل البيت ما فيه صر الدخول إلا في أوقات معينة لأن هذا راجع إلى سادن البيت وهذا حق مثل طبعا شيء شرعي وما هو أصل في الشريعة فإذا فتح البيت وأن كالإنسان يصليه في داخله فتأثن برسل الله الله عليه وسلم وليس بواجب ولا نازل ولكنه فضل فيه أجر لأنه متابع لمنه صلى كون نفس الصلم يتكمل ويسهل إلى البيت ويرقع حتى يسهل داخل البيت لأنه كان الباب مثل موجود الآن يصعد إليه ويتكلب الدفول للبيت هذا إلا لمعنى وعلى هذا فإن تيسر لا ذلك الحمد لله وإذا لم يتيسر له في بالحجر فهو على خير وفيه نوع تأس لأنه لم يستطع صراط داخل البيت وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تصلي بالحجر عند تعبر دخولها إلى البيت وهذا أصر عام والله كلاما الشيخ يقول السائل السائل الذي يخرج من المرأة في أثناء الحمل هل هو ناقض من أواقب الهبوض أثابت الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونه السائل الخارج من فرج المرأة فلن يسمى برطوبة فرج المرأة حكم النجاسة على صحي قوله العلماء رحمه الله وهذا السائل في حديث صحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في أول الإسلام إذا جانع الرجل امرأته ولم ينزل ولم تنزل لا غسل عليه ولا عليها ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق أحد الأنصار فخرج له الأنصاري فجأة وكان ملما بأهله فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك إذا أعجلت أو أقحفت فلا غسل عليك في رواية ليغسل لتغسل ما أصابك منها ليغسل ما أصابه منها أمره إذا لم يقع القلبان أن يغسل العذور لأنه حكم بنجاسة ذلك السائل ليغسل ما أصابه منها والذي أصابه منها رطوبة الفرص فهذه المسألة مسألة واضحة السنة فيها واضحة ولا تحتاج إلى كلام طبيب ولا غيره لأن هناك مساحة شرعية شكم فيها واضح التي في أي إشخاص ليبثل ما أضربهم منها لا يسيبه منها إلا الرطوبة التي جعلها الله عزيزين مثل الذي في الرجل وهذا شيء حتى ذكره الظلماء الله المتقدمون وعشاروا إليه أن رطوبة فرج المرأة في نسبة للمرأة كان مدئة بنسبة للرجل وهي تكون عند شدة الشهوة الزاد كلها لأمور راضحة لأنها دائلة لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر فالقول بكونها نجسة لا إشكال فيه وإذا ثبت كونها نجسة فحكمها حكم النجاسة فاجتمع حينئذ خروجها من الفرج ووصف الخارج وإذا اجتمع المخرج والخارج وصفا مؤثرا تقن انتقال الوضوء وحينئذ تكون كالبول نقول يجب الوضوء من رطبة الفرس لأنها سائل نجس أوجب الشر في نصوص السنة الثابتة وجوب الوضوء من كل شعر نجس خارج من الفرس بدل من النبي والبور والودي كلها سائل الاستحاضة للمستحاضة ليس ببور ونغار ولكنه سائل نجس خارج من الموضع فعلى كل شعال إذا ثبت المخرج والخارج وكان الخارج نجسا فإن هذا يأثر لأن مسألة انتقاض الرضو فيها تصريب عند العلماء هل نعتبر المخرج ولا نتفك للخارج أو نعتبر الخارج ولا نتفك للمخرج أو نعتبر الأمرين إذا قلت أعتبر الخارج ولا أعتبر المخرج يصبح حينئذ تقول العبرة عندي بالنجاسة فإن خرج المخرج جيساً له تأثير فلو خرج حفاً او خرج حدود خرج جود من القبل وهذا الخالق طاهر لأن الحفا ليس بينا جس فإن الله ينتقض الوضوء وإذا خرج النجل وهو الدم من غير المخرج كالرعاة ينتقض الوضوء وهذا نسلق الحنفية والحنادل ولذلك أوجد الحنادل رحمه الله عن الوضوء من الدم الكثير إذا خرج من سائل بدل فأوجبوه من الرعاف وأوجبوه من الحجان وأوجبوه من الحفظ لأنه سائل النجس الخارج من البدل فلم يتفتوا إلى مخرجه ولكن تفتوا إلى الخارج هناك مذهب ثاني العكس يقول العبرة عندي بالمخرج لا بالخارج وكل شيء خرج من المخرج أثر ولا عبرة عندي بنفية الخارج لأن المدار المخرج جنان على ذلك في زمانه لو ادخل المنظار او ادخل اله الكشف مقبوض من اوضه اخرى اخرجت نقضت الوضوء لان خرجته من المخرج والعبره عندهم بين لا بالخارج فايا ما كان خارج صاغهم نجد شبهه ان العبره عندي بالمخرج بدين طبعا من ينظر الى ان العبره بالخارج لا بالمخرج يقول بالدليل عندي او قياس فان القيع اوجبت الشريعه الوضوء منه كما بحديث توبع قائف توبع فأوجد الشريع الوضوء منه مع أنه لم يخرج من المخرج خرج من الفن والفن ليس بالمخرج لكنه لما كان القيء نجيسا أثر الحكم فدل على أن مناطى الحكم هو المجاسة والخارج النجيس وليس المحن وبناء على ذلك قالوا بانتقال الوضوء به وعفده بالخارج لا بالنخرج والذين يرون العبرة بهما على تصريب مذهبهم من أقوى المذاهب لأن الشريعة تشهد بالنقض وتشهد بالفارج لكن هذه الحقيقة مسألة القيء كون نقض أجاب الأولون عنها وقالوا إن الشريعة أوجدت القيئة لأنه نجس لكنه نجس من الموضع الذي هو المعدة فاستوى خروجه من الأعلى أو من الأزنى قالوا لأن القيب لا يعتبر مؤثرا وهذا بإجماع من كلهم إلا إذا استحال الطعام تغير قالوا فإذا استحال الطعام تغير كان في حكم الفضرة التي يستوي خروجها من أعلى البدن أو من أسهل البدن فنظروا إليه فضلة ولم ينظروا إليه لمسألة كون المجدد قالوا الدليل على هذا أنه, أنه لو لو نظرنا إلى القائع الذي لم يتغير استخدم فيه تغير في القلس أو الذي مؤثر فيه تأثيرا قويا لا نحكم الانتقاب الوضوع به قالوا ويؤكد هذا أنه لو فتحت في المعدة في فتحة وكانت تحت الصرة وخرط منها خارج حكمنا بانتقاب الوضوع فدل على تأثير المادة نفسها من الموضع وليس كونها نجسة أو ضاحة وهذا مسألة فيه كنار طويل للعلماء رحمه الله وفيه خلاف نشور بين جهاب دفاع العلم رحمه الله أما مسألة غطوبة وخروجها من الفرج فلا إشكال في قدرة تأثير هذا النوع من الخارج ونقل الضهارة فيه وأنه يوجب إعادة الوضوء فإذا أفتح مسترسلاً فحيني بي نقول للمرأة إنها تضع القطل فإذا كان يغلب القطب فإنها تشد الفرجة كما وصلنا نبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة عندنا سنة رابحة ومسائل التخفيف رابحة فلو قالوا كيف تنتبون الوضوء وكيف تحملون النساء لشقة الوضوء من دقيقة كما نعم كونه نجس وكونه ينقض الوضوء لا يستنزل المشقة هذه كلية لأن عندنا المستحاضة أنه إذا ظلدها رجعت إلى التخفيف جمعة جمعة جمع سوري جمعة أخير إنشاءة جمعة سوريين إنشاءة وإنشاءة توضأت بدخول وقت كل صلاة وصلت الفرض وهذا ما في مشقة بدليل أن الشريعة فعلت ذلك وحكمت فيه بالإسم المستحاضة ما الفرق بين المستحاضة التي غلبها الدم والتي معها رطوبة الفرض التي غلبها الدم لا هذه أخرجت فضلة النجسة وهذه أخرجت فضلة النجسة هو جاب الحكم بالتخفيف لهذه كما وجب الحكم بالتخفيف لهذه الورقه لدينا هنا والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم